يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَادُكُمْ سَيَرَوْنَ وَأَن فِي قَوْمٍ مَّا رَزَقْنَا مِنْ قَبْرٍ يَأْتِي أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ والصدق ما كن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجالها ولن جالوها وان الله خبير بما تعملون الله